ذكرنا ورأينا في الدرس الفارتي مدخلا إلى علم التفسير وأصوله بدأنا فيه بتعريف التفسير اصطلاحا وكان تعريف المختار هو أن التفسير هو بيان معاني القرآن الكريم بقدر الطاقة البشرية وهذا التعريف الحقيقة قد دمجت فيه بين ما ذكره الشيخ عبد العظيم الزرقاني رحمه الله في مناهل العرفان وبين ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين في أوصول التفسير وهناك تعريف كثيرة جيدة وطيبة ومفصلة ولكنها طويلة فلا تصلح بمقامنا هذا ثم تحدثنا عن أول ما يتكلم فيه في أصول التفسير وهي طرق ومصادر التفسير التي ذكرها العلماء فقالوا رحمة الله عليهم أن أحسن طرق تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن بالقرآن هذا أولا وقد فصلنا القول فيه وذكرنا أوجها كثيرة لهذا المصدر والآن نتحدث عن المصدر الثاني الذي ذكره العلماء وهو السنة النبوية يعني أن يفسر القرآن بالسنة النبوية المطهرة والسنة النبوية كما لا يخفى على شريف علمكم هي وحي من الله عز وجل كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة والحكمه كما ذكر أهل التفسير هي السنه وقال تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وقال عز وجل ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله وقال تعالى ايضا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أَلَئَنِي أُتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ فهل النبي صلى الله عليه وسلم أُتي قرآنين؟ لا فالمقصود هنا السنة كما أجمع على ذلك العلماء فالسنة المطهرة شارحة للقرآن وموضحة لها ومؤكدة لأحكامه ومعانيه مثلها مثل القرآن في الحجية والنظر وهذا بأمر من الله تعالى في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه ما يحتاجونه من تفسير القرآن إما بقوله أو بفعله والصحابة عرب خلص فهموا خطاب الله عز وجل بسلقتهم وطبيعتهم وذلك لأنه أنزل بلغتهم وإنما وقع الإشكال واستشكل بعض المعاني والألفاظ لاسباب كثيرة جدا يضيق المقام بذكرها والمهم أن السنة قد تأتي لتفصل ما أجمل ومن أوضح الأمثلة على هذا الباب أن الله أمر في كتابه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك بصفة فيها إجمال فجاءت السنة القولية والعملية ففصلت هذا الإجمال وقد تأتي السنة أيضا لتقيد ما أطلق كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فأطلقت اليد واليد في اللغة العرب تحتمل معان فاليد مثلا من أطراف الأصابع إلى الرسخ يعني التي نخسلها التي نقوم بغسلها في أول الوضوء وهي من السنن فهذه تسمى يد وقد يراد باليد ما يصل إلى المرفق كما في أركان الوضوء وقد يراد بها إلى الكتف فالله عز وجل أطلق فقال فاقطعوا أيديها فما هي اليد التي تقطع فعرفنا أن المرادة, إلى أن المرادة يعني حسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقيد هذا المطلق فحدد موضع القطع بفعله صلى الله عليه وسلم فقطعت اليد إلى الكف فقط وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقد تأتي السنة أيضا وتخصص العام كما في آية المواريث في قوله تعالى أولي أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فالآية عامة في كل والد ووالدة فجاءت السنة مخصصة لهذا العموم فالوالد الكافر لا يرث لا يرث ابنه المسلم والعكس أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أخرجاه في الصحيحين وخصصت السنة أيضا القاتل قال عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث, القاتل يرث أخرجه الترمذي وصحاحه وغير واحد فإن كان عمدا فلا يرث بالإجماع إن كان القاتل قد قتل أبويه أو أحدهما عامدا أو قتل ابنه عامدا فلا يرث بإجماع العلماء وإن كان خطأا ففيه خلاف ومحله كتب الفقه وتأتي السنة أيضا موضحة لما أشكل على بعض الصحابة وقد ذكرنا في دروس سابقة مثالا وما ما أشكل على الصحابة في تفسير الظلم ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك مستدلا بالقرآن إن الشرك لظلم عظيم ومن ذلك أيضا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد أشكل على عاد بن حاتم رضي الله عنه معنى الخط... الخيطين فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بياذ النهار وسواد الليل. ومن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه فسر قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى فسرها بلا إله إلا الله. وفسر قوله تعالى غير المغضوب غير المغضوب عليهم من الضالين أنهم اليهود والنصارى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن فيكون استدلاله تفسيرا للآية وفمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فولانا فأحبه قال فينادى في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض في أهل الأرض فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات لا يجعل لهم الرحمن أهدى الحديث فهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن وقد يجعله في آخر الكلام وقد يجعله في أولهين ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثم قال عليه صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم فهذه بعض الأمثلة من تفسير القرآن بالسنة وهذا على عجالة حتى لا نطيل عليكم ونأخذ فقط فكرة عامة عن هذا المصدر وإلا في الكلام فيه طويل جدا وفيه أمثلة كثيرة لكن نكتفي بهذا من باب الإشارة إلى هذا المصدر فقط المصدر الثالث الذي يذكره العلماء في مصادر التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة والصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن وهم الذين شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله وأحوال من نزل فيهم القرآن من العرب والمنافقين وأهل الكتاب قد أجمع المسلمون, وقد أجمع المسلمون على عدالتهم وسلامة مقاصدهم كذلك مع حصن فهم كثير منهم ورسوخهم في العلم لذلك إذا لم يوجد تفسير للقرآن في القرآن أو السنة فقد رجع العلماء إلى أقوال الصحابة وبتتبع كتب التفسير بالمأثور وهي التي اعتمدت على الآثار اعتمدت على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأثار الصحابة ثم التابعين فبتتبع هذا وجدنا نجد أن الصحابة رجعوا حال التفسير أيضا إلى القرآن والسنة واللغة العربية وأهل الكتاب فيما لم يعارف شرعنا ثم بعد ذلك إذا لم يجدوا لا في القرآن ولم يجدوا في السنة ولم يجدوا إذا أرجع ذلك للغة العربية أو إلى أهل الكتاب فيما أذن فيه اجتهدوا واستنبطوا وأعملوا الفهمة والفكرة وأشهر مفسري الصحابة على الإطلاق ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن وكذلك ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين أما الأمثلة من تفاسيرهم فكتب التفسير مليئة بها لكن في هذا المقام الضيق والذي لا نريد أن نطيل فيه نذكر مسألة تشكل على كثيرا من إخواننا عند قراءتهم لتفسير الطبري ابن جرير رحمه الله المتوفى في أوائل القرن الرابع أو تفسير بن كثير الدمشق أو غيرهما رحمهم الله جميعا من, من الذين يكثرون من نقل الآفار في التفسير عن الصحابة فقد يظن أحدنا من إخواننا من طلبة العلم ومن القراء في هذه التفسير أن الأقوال المختلفة تعني الاختلاف في المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير قال فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد ثم ذكر أمثلة على ذلك فمن ذلك ما فسر به قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال علي الصراط المستقيم كتاب الله وقال ابن عباس وهو الإسلام وقال مجاهد الحق وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أبو بكر وعمر إذن هذه أقوال كثيرة قد يتحير الطالب عندما يقرأ التفسير يقول مثلا قال أحدهم إهدنا الصراط المستقيم أي الصراط المستقيم هو كتاب الله وقال آخر هو الإسلام وقال آخر هو الحق وقال آخر هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر أبو بكر وعمر فيقول يعني قد يسأل الإنسان أو الطالب كل هذه الأقوال إذن بماذا سأفسر ما هو التفسير الصحيح إذن فاسمع لما قاله بعض العلماء قال ابن كثير في تفسيره بعد أن نقل هذه الأقوال قال وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد إذن هذه المصادر الثلاثة الأولى إذن قلنا المصدر الأول هو التفسير القرآن بالقرآن الثاني التفسير بالرجوع إلى السنة ثم الثالث إلى أقوال الصحابة وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل اللسان العربي الفصيح وهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا أحواله قلنا مع دلتهم ورسوخهم في العلم ونصرتهم لشرع الله رضي الله عنهم وأرضاهم وخاصة منهم كما ذكرنا علماء الصحابة وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعلي رضي الله عنهم كما ذكرنا من الخلفاء يقول ابن مسعود رضي الله عنهم والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته أي تناله المطايا أي الإبل ووسائل الانتقال قال أتيته أي لا ذهبت إليه وسفرت إليه وصح عن ابن مسعود أيضا قوله نعمة ترجمان القرآن ابن عباس والغريب أن ابن عباس قد عاش بعد موت ابن مسعود عاش ستا وثلاثين سنة. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد موت ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال أبو وائل رحمه الله استخلف علي الله ابن عباس على الموسم أي على الحج فخطب الناس فقرأ في خطبته صورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا وأما أبي بن كعب فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ الصحابة لكتاب الله وهو من كتاب الوحي وهنأه رسول الرئيس صلى الله عليه وسلم وكفى بها شهادة وكان عمر رضي الله عنه إذا أشكل عليه فهم آية نادى أو ذهب إلى أبي وكان يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب وأبي رضي الله عنه هو شيخ مدرسة التفسير بالمدينة أما علي رضي الله عنه فهو العالم البحر قال رضي الله عنه والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سأولى وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب أي أنه تلميذه وزيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا هو أعلم الناس بآيات الفرائث وهو الذي كتب الوحية وشهد العرضة الأخيرة وجمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان وقد كان رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والفقه والفرائث وأما التفسير في المنقول عنه قليل مع جلالة قدره وعظيم علمه وقد وردت أيضا روايتهم في التفسير أيضا عن عبد الله بن عمر وعن عمر وعبد الله بن, عبد عبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم لكنها قليلة أيضا فهؤلاء هم أبرز مفسري الصحابة رضي الله عنهم الذين اشتهرت أقوالهم في التفسير وأخذ عنهم جم غفير من التابعين حتى تكون في عهد التابعين مدارس للتفسير فإن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نذكر لكم المصدر الرابع الذي أو, الطرق أو الطريق الرابع الذي ذكروا العلماء هو التفسير عن التابعين إذا لم نجد في ذلك تفسيرا للقرآن بالقرآن أو تفسيرا للقرآن بالسنة أو تفسيرا للقرآن بالصحابة فقد رجع العلماء إلى أئمة التابعين والمشهورين بالتفسير والذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم نذكر إن شاء الله المدارس التي وجدت في عهدهم وقيمة تفسيرهم بإذن الله عز وجل ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم هذا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وشكر الله حسن أنصاتكم والسلام عليكم